بسم الله الرحمن الرحيم وَالْفَجْرِ وَلَيَالِمْ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْنِ إِذَا يَسْرِ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمُ الْلِذِي حَجْرِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ التي لن يخلق مثلها في البلاد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 إن ربك ரொம்ப ربه நுச ونعمه فيقول இத்தலுறசனூசி அக்ரோமல் வ கல்ல துக்கி முன்ன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 يومئذ يَتَذَكَّرُ الإنسان وأنا لَهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا சீ اِذِ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه فدخلي في عبادي وادخلي الجنه